السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل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 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير والذي علمنا سبحانه وتلك الأيام نداولها بين الناس والذي علمنا سبحانه لا يغر تقلب الذين كفروا في البلاد وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن البر لا يبلى والدمب لا ينسى والديان لا يموت عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية الإعداد لدار الرحيل يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل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 أعزائي المشاهدين مرة أخرى حول صفحات من تاريخ الدولة العثماني التي تأسست مع نهاية القرن السابع الهجري والتي حققت ما يسمى بمشروع دولة الإسلام العالمية على عهد السلطان محمد الفاتح بعد تحرير شبه جزيرة الأنضول والقسطنطينية من قبضة الاحتلال الروم البيزنطي الذي استمر حوالي عشرة قرون. وحديثنا هذه الليلة لقاؤنا حول نجم من النجوم الذين نفتقدهم في الليلة الظلماء وهو السلطان بيزيد الأول ابن مراد الأول الذي تولى أمر الدولة الإسلامية سنة 791 هجرية وتوفي سنة 805 هجرية 1389 ميلادية حتى 1402 ميلادية السلطان بيزيد الأول تولى مسئولية الحكم وله من العمر تسع وعشرون سنة تولى المسئولية بعد استشهاد أبيه السلطان مراد الأول في معركة كوزوفا أو قوصوة وكان بيزيد الأول يقود الجناح الأيمن للجيش تحت قيادة أبيه مراد الأول يعني الابن رباه أبوه على أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة وجهاد المجرمين لإزالة العقبات التي تحول بين بني البشر والتعرف على الإسلام وتحقيق الأمن والأمان لبني الإنسان فريضة شرعية وضرورة حياته لذلك كان مع أبيه في ميدان القتال ودي كانت المعركة التي حقق فيها المسلمون بقيادة السلطان العثماني مراد الأول نصرا حاسما عن الحلف الأوروبي الصليبي الذي كان يقوده بابا روما وشاركت فيه الدول الأوروبية مجتمعة حشد فيه حوالي 120 ألف مقاتل خرج السلطان مراد الأول ليحقق انتصارا ساحقا في هذه المعركة وشتت شمل الجيوش الصليبي حقق انتصار في المواجهة وكان هو دائما في المقدمة ما كان في المؤخر ابن يقود الجناح الأيمن وهو في المقدمة وقال له عشرة أولاد غالبهم دائما في أرض المعارك بعز أن هناك من يقول من المؤرخين كأنما ولدوا في أرض المعارك تفتحت آذانهم أعينهم على أباء مجاهدين وقادة كل همهم أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة المجرمين هي السفلة حقق انتصارا حاسما في المعركة وهو يتفقد الجرحة سلطان مراد الأول تظاهر جندي صربي كما قلنا أنه يريد أن يتحدث إلى السلطان مراد الأول الجند في منطه اليقظة أمسك به ولكن تحت إسرائيل نريد يريد أن يلتقي السلطان محمد الفاتح بالسلطان مراد الأول تركوه فإذا بيد خنجر وجه به طعنة إلى مراد الأول ليلقى الله نحسبه شهيدا في أرض المعركة مراد الأول معركة كوزوف هذه المعركة ترتب عليها أنصارة غالب البلقان جزءا من الكيان العضوي لدولة الإسلامية بقيادة أهل عثمان لمدة خمسمائة سنة البلقان بلغاريا رومانيا المجر اليونان مقدونيا البنية هذه البلاد بدأت تشكل جزءا من الكيان العضوي تنعم بأمن الإسلام وعطان و و وتطمئن على أرزاقها وعلى حياتها في ظل الحكم الإسلامي دي كانت في هذه المعركة سبحان الله ترجل مراد الأول هذا الفارس ترجل مراد الأول فامتطى صهوة الجهاد أو الجواد في نفس الوقت ابن السلطان بيزيد الأول الابن في أرض المعركة لازم يبقى في راديف ترجل فارس لم تسقط الراية امتطى صهوة الجواد فارس اخر هو بيزيد الاول كان عمره 29 سنة وماشى وسار في نفس الطريق الذي رسمه مؤسس الدولة العثمانية العالمية دولة اسلامية تطبق الشرائع وتقيم الحدود وتحقق الأمنة والأمانة لبني الإنسان رعاية صحية ورعاية تعليمية ورعاية سنوكية واخلاقية رعاية اجتماعية دولة الإسلام التي كانت تقوم على الشورى وأمرهم شورى بينهم وحق الأمة في المراقبة والمحاسبة دولة تعتمد على مجالس تخصصية على على تفعيل البحث العلمي التصنيع التنمية التجارية والاقتصادية والزراعية اذا اقول هذه الدولة في الذين اسسوا قعدوا لهذه الدولة ما كانتش بتنطلق من فراغ ما هوش عشوائية احنا افنا رأينا لسيرة يعني نجم من النجوم فارس من الفرسان الذين ساهموا في مرحلة التأسيس في قيام هذه الدولة مرحلة التأسيس بدأ ابن رتغرج وجاء من بعده ابنه عثمان بعد عثمان جاء أرخان بعد أرخان جه مراد الأول بعد مراد الأول جه ابن بيزيد الأول ليواصل المثيرة نصب عينيه القواعد الخطط الاستراتيجية طويلة المدى وخصيرة المدى الاهداف والغايات، الضوابط الشرعية التي تضبط حركته في التعامل مع الاعداء استراتيجيته في نشر الاسلام وتبليغ الدعوة الاسلامية استراتيجيته في بناء المساجد والمدارس لتعليم الشعوب التي دخلت في الاسلام ووصل الى الاسلام كيف يعلمها حقيقة التوحيد وعلمه حقيقة الإسلام حقيقة الدور الذي منجليه خلق الإنسان إذن السلطان بيزيد الأول انطلق ليستكمل خطة التأسيس السلطان بيزيد الأول أو بيزيد البرق وسمي كذلك لأنه كان ينتقل على امتداد جبهات القتال بسرعة البرق الخاطف من الأناضول إلى شبه جزيرة البلقان والعكس يعني كلما سمع صيحة هنا صيحة هناك ما يتأخر كان هؤلاء الناس ما سمعنا أنهم كانوا ينامون في بيوتهم ما كانوا يستزلون بالبيوت أو ينامون إلى جنب أزواجهم ولا أولادهم يعيشون حياة المطرفة كله في ميدان الجهاد كان يقولوا كده إما غازي وإما شهيد شعاراتهم شعارات القادة والزماء زعماء لماذا يعني كأن الحديث دائما يعني القتال مستمر لماذا لأن كان على بايزيد الأول على سبيل المثال أن يسعى لتحرير شبه جزيرة الأناظون من قواعد الاحتلال الرومي البيزنطي ودي يمكن نحن نشاهدها الآن على الخريطة رقم اتنين الخريطة رقم اتنين نشاهد عليها الحدود السياسية للدولة البيزنطية كانت تبتلع شبه جزيرة الاناظول وتبتلع أيضا جزء من اسيا وأيضاً جزء من البلقان كل ذاتان تحت تحت الاحتلال الرومي البيزنطي الاستيطاني العنصري المدعوم بقوات التحالف الأوروبي في بلاد الإسلام تحت الاحتلال الأذنبي عشرة قرون كان على صلاتين العثمان ومنهم مراد الثاني ومراد الأول ومنهم محمد الفاتح ومح... ومنهم أيضاً بيزيد الأول اللي هو خلع او رفع هذا الاحتلال الذي يدنس ارض الاسلام وكذلك فتح القسطنطينية ده كان اكبر التحديات التي تواجه السلطان بيزيد الاول فانطلق يؤدي اعظم ما يكون ايدام يبقى كان يهدف الى رفع الاحتلال يسموه جهاد الرفع غير جهاد الدفع نبرة اثنين فتح القسطنطينية تحقيقا لبشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خالد يقول المشاهد الكريم أننا تحدثنا عن فتح القسطنطينية نعم فيما بعد في عهد السلطان محمد الفاتح وجرت محاولات قبلها في عهد مراد الثاني لكن أنا أتكلم منها من الآن في مرح... وكان هذا 857 هجرية فتحت القسطنطينية واصبحت إسلام... إسلام بول على عهد محمد الفاتح سنة 857 هجرية 1453 مهلادية لكن أنا أتكلم الآن على عهد السلطان محمد بايزيد الاول اللي هو 791 هجرية الى 805 كانت مرحلة الاعداد لفتح القسطنطنين لذلك وبنى ما تسمى انادول حصار اللي هو عبارة عن قلعة على البر الاسيوي في مقابلة بغاز الدردانين والبسفور لعمل الاستعداد لفتح القسطنطنين ولكن كان يحول دون تحقيق الهدف أولا التجمعات والأحلاف الأوروبية الصليبية المستمرة نبرة ثلاثة تفكك المسلمين تفكك المسلمين أمارات متعددون أمارات متعددة في شبه بجزيرة الأناظون لذلك عامل السلطان بيزيد الأول على لم شمل للأمة تب ليه ناس؟ ليه الأمارات رفضوا التوحد؟ كل واحد لا يريد أن يكون تحت قيادة ولو كانت لمصلحة الأمة بل البعض من شبه أمرأش بجزيرة كان يتعاون ويكون عضوا في الأحلاف الأوروبية ضد إخوانه في الإسلام حرصا على كرسية حرصا على الإمارة التي أعلم فكان على السلطان بيزيد الأول أنه هو يجمع الأمة يقول لهم ليس لا يحل لمسلم أن يتفرق ان تعيش الامة موزخة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلف من اراد بحبوحة الجنة ليلزم الجماعة التحدي الثالث الذي كان على السلطان بيزيد الاول مواجهته هو الغزو التتاري الغزو التتاري الذي اصخط الخلافة العباسية الثانية 658 هجرية نحن الآن في القرن بداية القرن نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع الهجري زحف المغول مرة أخرى باتجاه العالم الإسلامي بدأ من سمرقند وسط آسيا باتجاه شبه الجزيرة الأنبوز وكان المغول أو التتر قد أسلمه ما الذي وجههم لقتال إخوانهم المسلمين العثمانيين أوروبا أوروبا لم تستطع أن تواجه الدولة العثمانية الوليدة ورجالاتها ما استطعتش لذلك تلجأوا إلى أنها عملت فتنة بين التتار المسلمين وبين قادة الدولة العثمانية وذا كان التحدي الخطير الذي ترتب عليه نحن كان حصل يعني نقدر نقول توقف في مسيرة الدولة العثمانية يبقى إذن السلطان بازيد الأول كان عليه أن يواجه التحديات كما قلنا التحدي الأول بواجهة الحلف الأوروبي الصليبي الذي شاركت فيه حوالي 120 ألف من أبناء أوروبا فرنسا وإنجلترا وألمانيا وأسبانيا ورودس غالب الدول الأوروبية بتوجيه من بابا روما وهذا الحلف قد تكون بعد تحرير بالغرية مع سلطان بيزيد الأول بواصل الفتوحات في شبه بجزيرة الأناظول وإحنا لو نرى الآن من رقم اثنين خريطة رقم اثنين اللي هي تبين لنا اقصى اتساع للدولة العثمانية التي امتدت حدودها السياسية في اسيا وافريقيا واوروبا على امتدت 23 مليون كيلو متربع في اقصى اتساع لها لكن احنا بنتكلم على الجزء الخاص عشان نرى في هذه الخريطة الحركة الدائبة من شبه جزيرة الأناظول إلى شبه جزيرة البلقان رومانيا المجر بودابست بلغرية صربيا كوسوفا البنية وعلى الحدود الألمانية أيضا دي الحركة بتاعة الجيوش العثمانية منذ مرحلة التسييس وعلى امتداد تاريخها لغاية معدة البلقان كلها وانتقلت أيضا إلى شبه جزيرة الإيطالية في عهد السلطان محمد الفاتح حركة دائبة لا تتوقف ليس عدوانا إنما دفعا للعدوان الواقع على بني الإنسان وربما كانت تعيش بعصور الوسطى عصور التخلف عصور الرجعية عصور العبودية التخلف العلمي والتخلف في السلوكيات والأخلاقيات الدولة العثمانية أرادت أن تنشر العدل وتخرج البشرية من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد. رسول علمهم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد خرج المسلمون ليبلغوا أبناء أوروبا دعوة الإسلام. يعلمون التوحيد. يخرجون من ظلمات الجهل والتخلف إلى ظهور إلى إلى عصور العلم والنور. وعشان كده كان فتح القسطنطينية بداية انتقال اوروبا من عصور التخلف والظلام والرجعية الى عصور التنوير والعدل والامن والامان والتقدم العلم والتقني الى العصور حصر النهضة والعصور الحديثة لا بفضل الله ثم بفضل الجهود التي بذلها أبناء الدولة العثمانية، يعني ربنا ربنا سبحانه وتعالى من كان من مصلحة أوروبا هذه الفتوحات التي تحققت على أيدي الصليبين العثمانيين، الفتح بلغاريا كما قلنا، تحرير بلغاريا كان له صدى خطير في أوروبا، ترتب عليه عمل تحرك حلف صليبي، ز كما قلنا. شاركت في ألمانيا فرنسا انجل كليبا سكوتلندا سويسا لكسنبورج الأراضي المنخفضة الجنوبية بعض الإمارات الإيطالية وكان طبعا حوالي يعني 120 ألف جندي لكن خرج إليهم بيزيد الثاني بيزيد الأول وحقق نصرا حاسما في هذه المعركة انهزم الصليبيون ولا ذو بالفرار معركة دي كانت تسمى معركة نيقوبوليس شمال البلقان شمال البلقان طبعا لا استطيع الآن اللي هي الخريطة الثانية اللي هي شمال البلقان يعني عبر شبه الجزيرة الأندون إلى البلقان شمال البلقان بالقرب من كوزوفا كانت معركة نيقوبوليس اللي انتصر فيها المس... وتم فتح طبعا كانت ال... الجيوش الفاتحة يتبعها العلماء والوعاظ والدعاء والمهندسون ينشئون المدارس وينشئون المساجد ويعلمون الناس دينهم ويعلمونهم اللغة العربية ويطورون حياتهم الاقتصادية ويرعونهم الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية نظام إداري يحقق التواصل بين القيادة وبين جماهير الأمة يعني عاوز أقول مش مجرد معارك عسكرية داع مرة فتحة فتح حضاري لإخراج البشرية من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام في هذه المعركة يعني أعلن بعدها سلطان ميزيد الأول أنه في الطريق بعدما فتح شمال شمال البلقان معركة انتصر في النيكوبوليس أنه سيصل إلى رومية وسيفتتحها تحقيقا لمشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله هؤلاء القادة العظام في ذهنه في ذهنه يعني بشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفتح الرومية بعد القسطنطيني فهو كان يعد في ذهني يذكر الأمة وقال كذا إنني يعني سنعبر عما قريب إلى شبه الجزيرة الأطلسي ولكن العور لم يسعفهم كيف تعامل كان يتعامل المسلمون يعني أحلف صليبية كيف كان يتعامل معها الأوسمانيون على سبيل المثال سلطان يزيد الأول كان في ضوابط شرعية عفى عن أشراف أو القادة الفرنسيين وبعد كثير من القادة منحهم حرياتهم وعفى عنهم بل يعني يذكر أنه يعني قال يعني كان يمن عليهم بالمال عشان يجهزوا أنفسهم في العودة إلى بلادهم. الشيء الذي يلفت النظر في في سياسته انه عهد الى ابني الملك لازار الصربي الذي هزم في معركة كوسو كسو و وقتل ماذا فعل م بعزيد الاول اسند الى ابني لازار مسؤولية إدارة صربيا كوزوفا المنطقة الـ الـ الـ التي تحت قيادتهم يعني يدبرون أمرها ويطبقون قوانينهم عاداتهم وتقاليدهم في تسيرهم يعني عطانهم سبب الحكم الذاتي فكانش في تسلط فكانش في على الدين لا إكره في الدين من شاف اليوم أن شاف اليوم يعني عزه يقول عاملهم بالمواده لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن جنح للسلم فجنح له. الشيء الذي يلفت النظر أيضاً في سياسة السلطان بازيد الأول بعد ما كسر شوكة الصليبين كان دائما هناك نظام إداري محقق الترابط بين القيادة المركزية وبين الولايات المختلفة. ويحقق نوعاً من الـ من الـ من الـ من من اللا مركزية مش معقوله يتصله علشان يروح في مشكلة من المشاكل في شبه جزيرة البلقان انه ينتظر غيّت ما يصدر الامر من القيادة في إسلامبول لا اعطت ال الدولة العثمانية صلاحيات لولاة ال الدولة في في شبه جزيرة البلقان وفي شبه جزيرة الأندول لتصريف شؤون الدولة ورعاية وسياسة أمور رعي الحقيقة هذا النصر الذي تحقق في مقرأة نيكو بوليس والمعاملة الطيبة سرعان ما أعلن أو أرسل السلطان بيزيد الأول البشارة لدولة المماليك في مصر وكانت الخلافة العباسيه مقره في مصر ولملاد العالم العربي والإسلامي لأن المسلمين في كل بقاع الأرض كانوا يعتبرون أن أي نصر للدولة العثمانية هو نصر للإسلام ولأمة الإسلام ولو احنا يعني ننظر إلى الخريطة يعني رقم 3 اللي هو المجال الجغرافي للدولة العثمانية التي امتدت حدودها السياسية من المحيط الهادي شرقا خريطة رقم 3 من المحيط الهادي شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا الى افريقيا جنوبا الى اسيا الوسطى شرقا والقوقاز شمالا وشبه جزيره البر القرم وغير البلقان ندرك الخبر يعني ارسل السلطان محمد ده المجال الحيوي للدولة الاسلاميه لشعوب العالم الاسلامي ارسل السلطان يزيد البشارة لشعوب العالم الاسلاميه بفتح القسط بفتح فتح بتحقيق النصر في معركة نيقوبيز. الباقيا مسألتان يعني الأولى هي حصار القسطنطيني. نقولنا أن أولًا تحرير معركة التحرير تسير على قدم وساق معركة التوحيد تسير على قدم وساق أو جهود التحرير. التنمية الإدارية والاقتصادية والبشرية بناء مصانع وكل و... ذا يسير على قدم ساق كان في مسألتين المسألة الأولى هي فتح القسطنطيني حرص السلطان بيزيد الأول على نوع من العلاقات الإنسانية مع منويل الثاني اللي هو كان إمبراطور بالزند الأرض المحتلة. وكان يتواصل معه بل عمل معه نوع من الحلف بس كانت الكلمة العليا فيها من السلطان بيزيد الأول لم يكن الدولة العثمانية تابعة للدولة البيزنطية لا كانت الدولة البيزنطية تابعة للدولة العثمانية ويبدو ان منويل الثاني كان رجل متعلم وكان يعرف اللغة التركية وكان يتواصل يحب يتواصل ويجد انه من العبث الدخول في النزاع مع الدولة الاسلامية لان الدولة الاسلامية هتنتصرها وانتصر باذن الله لانها مبشرة بذلك ليبلغ النهاد الدين ما بلغ الليل والنهار لتفتحون القسطان ثانية فنعمل امير اميره ونعمل جيش لذلك الجيش لقد زويت لي الارض ورأيتم مشرقه مغربه وان امر امتي لبالغ ما رأيتم منها هو الذي ارسل رسول ابن هده الحق ليزرعه للدين كله ورسولنا بشر بخلافة على منهج النبوة تكون نبوة ما شاء الله فيكم ان تكون ثم ترفع ثم يكون خلاف على منهج النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع ثم يكون ملكا عضوذا ثم يكون ملكا جبريا ثم تكون خلافة على منهج النبوة وما ينطق عن الهوى عسى ان يكون قريبا ما ينطق عن الهوى بس لابد من الابتلاءات لابد من التمحيص ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وفي النهاية كتب الله الأغلبنا أنا روسي إن الأنصار سر الذين ملحدنا عشان كده الصوصان من أول الثاني رأى من العبث رجل فاهم إنه إنه إنه يحارب الدولة العثمانية ده في مرحلة لكن أبناء أوروبا لما وجد أنه يميل إلى إلى قادة الدولة العثمانية يعني استقدموا عندهم قعد حوالي 13 شهر وحذروه قالوا الدولة العثمانية دي تريد أن تفتح القصة تريد أن تخلعكم من الأرض بتاعتها فاتفقوا معه على يعني عمل حلف لقتال العثمانيين. لما حس السلطان بيزيد الأول أن الراجل بدأ يعني يميل إلى سياسته أوروبا العدوانية قد يكون له موقف أول حاجة طلب منه كان في جالية إسلامية موجودة في إسطنبول أو في القسطنطينية قبل ما تسمى إسطنبول. كان في جالية إسلامية. هذه الجالية الإسلامية ما كانش لها مسجد. بيحارب المسجد الموجود. ممنوع الأذان. معاملاتها تريد أن يكون محكمة إسلامية تتحكمل عليها في معاملاتها وما يجري بينها وبين أفرادها. سلطان محمد السلطان بازيد الأول. مع السلطان يعني هو حاصل القسطنطينية اربع مرات في احدى هذه المرات طلبة عشان فوق الحصار ان يكون في حي للمسلمين داخل القسطنطينية يباشرون فيه حي سكني فجعل لهم فعلا منويل الثاني سبعمائة منزل, منزل للجالية الاسلامية وجعل لهم مسجدا وسمح لهم بقامة الصلوات وسمح لهم بمحكمة إسلامية يتحاكمون إليها في معاملاتهم وفي حياتهم سبحان الله دي العزة سلمن العزة زمن العزة وده أنا أعتقد في المقابل له في بلاد المسلمين أن الجاليات غير المسلمة لها قيادة مسؤولة عنها بطارقة قساوسة مسؤولين عنهم ويتحكمون الى نظمهم والى عاداتهم وتخاليدهم وان شاءوا يتحكموا إلى, الى الاسلام لا بأس لكن لا متروك لهم ان ينظموا شؤون حياتهم الدينية والمدنية وغيرها طبقا لعداتهم وتقاليدهم ودينهم فكان صفان بيزيد الاول يطلب المعاملة بالمثل. وقد تحقق المرات الثانية استطاع السلطان بيزيد الأول أن يحصل من السلطان من الـ الـ الـ الـ الإمبراطوري الـ البيزنطي خد أخذ نصف حي غلطة الواقع إلى الشرق من القسطنطينية أو إسلامبول في هذا الحي قام المسلمون المساجد وقاموا المنازل كانوا من الهدف منها أن يراقبوا الدولة حركة الدولة البيزنطية ضد العالم الإسلامي وفي نفس الوقت كان الأذان يرفع خمس مرات في اليوم والليلة فيسمعه أهل القسطنطيني وده أثر على ذكرة في وجدان أهل القسطنطيني حينما شاهدوا تعاملات المسلمين الطاهرة النظيفة المضبوطة بالضيابة الشرعية حينما عينوا الصدق والأمانة والطهارة حتى في في الزواج والنكاح وغيرها شاهدوا وإن الإنسان له حرمة والدين له حرمة والعرض له حرمة ودي كانت حكمة من السلطان بازيل الأول إن يدي فرصة لأبناء أوروبا أن يشاهدوا المسلمين عن قرب علشان يعرفوا من هم المسلمون ودخلت لها أثر كبير جدا في م... فتح عرض حلق في مبعد هذا الذي حققه السلطان بازيد الأول يأتي بقى الجزء ال... ال... ال... الأخير في في في مسيرة السلطان بازيد الأول إن هذا الرجل تعرض لفتنه ولمحنه الأمور تسير على طبقا للخطفة الموضوعة من النجوم الذين يفتقدون في الليلة الزنا الأزو... طبقا الأزو... لخطة عثمان وارخان ومراد الاول هي اللي هو تحرير المقدسات تحرير الارض نشر الاسلام اقامة الدين تحقيق الامن ولمدن الاسلام رفع الاحتلال الاجنبي لكن ظهر في, في الافق ما يعكر صفو المسيرة اللي هو العدوان التتاري وقع السلطان طبعا كانت معركة اسمها معركة انقره في هذه المعركة وقع السلطان بايزيد الثاني بايزيد الاول اسيرا في يد التتار يعني سبحان الله ما عجز ابناء اوروبا ان يحققوه حققه واحد من من الابناء الذين ينتسبون للاسلام لمصيبه الامه تماما كما حدث في ازمه العراق ما التاريخ ذكرت الامه العراق يهاجم ايران وتستعر حرب المنطقة حوالي 8 سنوات وبعدين يسلط على الكويت وتشتعل المنطقة وبعدين حدث ما نحن نعاني منه حتى الان غفلة نوع من العبط السياسي عدم الوعي الامة هكذا حدث في القرن الثامن الهجري حينما خرج التتار وهجموا الدولة العثمانية واستمرت المعركة وقتل فيها الكثير من أبناء المسلمين وكانت النتيجة وقوع السلطان بازيد في الأسر ومات بازيد بعد هو عنده ثلاثة في الأسر سنة عمره 43 سنة وانتدت سلطناته 13 سنة حدد حقق إنجازات ضخمة وكان يسمى إمبراطور رومى الشرقية وسلطان إقليم روم وبلغت مساحة الدولة العثمانية التي حق... التي تركها مليون كيلومتر مربع حوالي خمسمائة ألف كيلومتر مربع في آسيا والهضال واربعمائة واحد وأربعين ألف كيلومتر مربع في البلقان ده يسم المجال الحيوي للدولة الإسلامية على عهد العثمانيين المجال الحيوي وده ممكن يعني نطالعه في الصورة رقم اثنين هذي يعني إذا في إنجاز دخ ودخلت الدولة العثمانية في مرحلة نوع من الركود لفترة عدة سنوات توقفت الفتوحات الإسلامية في البلقان في القوقاز ما قيد الله قائدا ربانيا آخر هو محمد جلبي وسنعرض لذلك تفصيلا بقيت ال يعني ال في تصل با دائما التقويم العمل الذي قام بها محمد السلطان بيزيد الأول دايما التحولات الكبرى في حياة الأمم والشعوب يقودها أفراد اللي بنسميهم المصطفىين الأخيار علماء ربانيين يقودون دايما التحولات الكبرى والتحولات الكبرى دايما تبدأ في النفس البشرية غرس عقيدة التوحيد في قلوب الناس تربيتهم على مفهوم الإسلام الشامل تحقيق ما يسمى بوحدة الأمة على قلب رجل العالم فالأن مع التحولات الكبرى تنتهي دياما بالاستخلاف في الأرض بالتمكين للدين في تحقيق الأمن والأمان ومن هؤلاء الناس كما قلنا السلطان بايزيد الأول هو أحد قادة مرحلة التأسيس الدولة العثمانية الشيء الذي يلفت النظر هي الضوابط أو ما هي الأهداف والغايات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 نصرة محمد دين محمد أمة محمد صلى الله عليه وسلم تطبيق الشرائع قامة الحدود تحرير المقدسات الوقوف في الوجه العدوان تحرير ثروات الأمة أن يأمن الإنسان على دينه وعرضه ومعتقده الأهداف الغيات الكبرى دي كانت تقود حركاتهم ما كانش فيها مجية زي همجية التتار. ما كانش فيها همجية زي همجية الغزوات الصليبية ما كانش فيه همجية دي ولما نرى الوصية التي كانت راسخة في ذهن بازيد الأول الوصية بتاع جده عثمان لابنه أرخان وهو على فراش الموت اللي بيقوله فيها يا ابني احنا غايتنا في هذه الدنيا بعملنا أن نرضي الله رب العالمين وما أمر إلا لعبد الله مخلصين له الدين يقول له يا ابني احنا ما أردنا حكم ولا شهوة سلطان ولا الكلام ده فاحنا نسدفنا الآخرة وابتغي فيما يدرك الله الدرع الآخرة يا ابني بالإسلام نحيا وإليه ندعو عليه نموت علم ابنه أن أعراض المسلمين لها حرمة الأوطان له حرمة المقدسات لها حرمة بيت المقدس لها حرمة الأرض المقدسة لها حرمة يعني أعلمه وأن تحريرها فريضة ورفع لدوان الواقع عليها فريضة لا يعظم من ذلك أحد لا قائد ولا جندي ولا زعيم ولا عالم فريضة شرعية قالتكم لا تقاتلون في سبيل الله المصطلع من الرجال والنساء والولدان الذين يقولوا ربنا خرجنا من هذه القرية الظالمه لأجعل لانا من لدنك وليل وجعل من وصولك نصير الوصايا بتاعة الجد لأبيه ونعرض في لقاء أخر لوصية الأب نفسه مراد الأول وهو في ميدان القتال وهو يستشهد ويعلن الحمد لله الذي غنمني الشهادة في سبيلي في أرض لكن لكنها بتكلم الجد إذن الجد على خير بأزيد الأول نشأ في بيئة إسلامية اتربى في بيت مسلم مجتمع مسلم يخدس القيم يدرك أن التربية والتعليم هي بداية التغيير في المجتمعات وإخراجهم من عصر الظلمات العصر النور دي, دي الاستراتيجية التوجهات التي كانت توجه هذا الـ الـ الفارس أو النجم وذكره أبوه وجده بالعلماء أدم رعايتهم أكثر من تبجيلهم انزل على مشورتهم فإنهم لا يأمرون إلا بخير طبعا علماء الصادقين العلماء الصادقين الذين ما يبيعون دينهم بعرض زائل شوف يقول له قرب العلماء أنصيك بعلماء الأمة أدم رعايتهم أكثر من ترجينهم أنزل على مشورتهم، فإنهم لا يأمرون إلا بخير يا بني إياك أن تعمل بعمل لا يأمر به الله عز وجل إنهش وما نهيتكم عنه فاجتنبوه اعمل اللي ربنا بقولك عليه وابتعد عن اللي ربنا نهى عنه وإذا واجهتك كمشكلة فاستفتي فيها العلماء ثم يختم نصيحته انه يدعو الله عز وجل ان يوفق ابنائه لنشر كلمة الاسلام في الارض كلها ويدعو الله على انه على من يخالف وصيته من ابنائه من حرف يقول اذهبوا بكلمة التوحيد لأقصى البلدان بجهادكم في سبيل الله ومن انحرف من سلالتي عن الحق والعدل حرم من شفاعة الرسول الأعظم يوم المحشر الناس يعيشون على الأرض يجاهدون يطلبون الشهادة في مضانها كل أمل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم كل أمل أن يحظى بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم شعرهم إما غازي وإما شهيد دول الناس اللي كانوا دي ده النموذج نجوم يفتقدون في الليلة الظلماء في ظلهم تحققت العزة الإسلامية تحررت الأوطان تحررت المقدسات ما أحواجنا ونحن نعرض لهذا المثل أن نقف معه قبل ما أن نختم لقاءنا هذا أين نحن من هذا النموذج النجوم الذين يقتدد من في الظلمات أين نحن من عثمان بن أرخان أين نحن من عثمان بن أرضورات أين نحن من أرخان بن عثمان أين نحن من مراد الأول أين نحن من محمد الفاتح التحديات هي التحديات العدوانات المستمرة التي تستهدف أوطاننا وتستهدف ثرواتنا وتستهدف الاستقرار في بلاد المسلمين زرعوا الحقد وزرعوا العداء بين أبناء الأمة والأمة لا تدري ما يجري حولها السبب كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداع عليكم الأمة كما تداع الأكلة إلى قصعتها قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قلب تنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء الثيل لا ينزعن الله البهابة من قلوب عدوكم محدش يأبه لكم محدش بيحترمكم ولا يقذفن الوهن في قلوبكم قالوا ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكرهية الموت أيها المشاهد الكريم ومعيدنا معكم في لقاء مع ثارث آخر مع نجم من النجوم الذين يفتقدون في الليلة الظلماء من رجالات الدولة العثمانية ونحن نعرض لهذا الجانب من تاريخ الدولة العثمانية لا أنسى أن أسأل الله عز وجل وأن تؤمنوا معي على أن يعني يشفي الله عز وجل الدكتور ياسر نصر شفاء لا يغادر سقما لأنه يعني صاحب يعني أيد بيضاء في مجالات كثيرة وله يعني يد له يد يد في في هذا البرنامج صفحات من التاريخ يعني ما ما يعني ما حوجنا أن نكثر الدعاء عسى الله عز وجل أن يعيده قريبا إلى مورديه عبر شاشة قناة الناس أيها المشاهد الكريم بقي علينا قبل أن نختم محاضراتنا هذه أن نقيم تقويم احنا تكلمنا عن السيرة الذاتية للسلطان بيزيد الأول وكم حقق منها من الإنجازات والتحديات التي واجهته ووقوعه في الأسر وموته كيف استطاعت الأمة أن تواجه هذا المأزق الحقيقة طبعا يعني المسيرة ظلت مستمرة ولكن في نفس الوقت لازم نضع في الاعتبار أيها المشاهد الكريم أن الابتلاءات سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تتبدل يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلعلمنا الله الذين صدقوا ولعلمنا الكاذبين يرتل المرء على قدر دينه وأثناء هذه الابتلاءات يقع الشهداء وتقع الامتحانات الكثيرة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 وإذن الذين يخاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم بعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجه يذكروا فيها اسم الله كثيرة ولينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ويبتل المرء على قدر دينه فإذا كان في دين الصلابة زيد له في بلائه كان امتحان شديد بعدها كاد أن ينفرط حقد بموت السلطان بزيد الأول وقعها سيرا في قبة التتار بعد معركة في معركة أنقرة كان امتحان عظيم وووو وتصاح أبناء بيزيد على السلطة برضو كان امتحان آخر شديد الأمة فعلا لكن الله سبحانه وتعالى يعني تططططف بهذه الأمة في هذه الموقف لكن الحكة التي أو الموقف الذي أريد أو ننبه إليه يبت يا ولازم فإن مع العسر يسر وأعلم أن الفرج مع الكرب وأعلم أن النصر مع الصبر دي سنة ربانية بس الاختبار لازم يأخذ مدى اختبار ليميز الله الخبيثة من الطيب ليهلك من هلك عن بينا وياحيى من حي عن بينه اختبرت الدولة العثمانية وقياداتها لكن ربحانه وتعالى رب نرى بعد شوية أن ربنا قيد شابا من أبناء بيزيد الأول تم تربيته أيضا تربية إسلامية هو محمد جلبي الذي استطاع أن يعيد التوازن ووحدة الصف وتوحيد الأمة لمواجهة التحديات وقد أصمرت كما شاهدنا في عهد مراد الثاني وفي عهد محمد الفاتح إلى آخر تاريخ الدولة العثمانية التي اجتمر حوالي ستمائة سنة لكن الشيء الذي نختم به هنا وهو على جانب كمين أهمية أن ما عجز الغرب عن تحقيقه عبر قواته المسلحة عبر الاحتلال الرومي البيزنطي اللي استمر ألف سنة وعبر الحروب الصليبية اللي استمرت 200 سنة وعبر الغزو الأسباني البرتغالي حوالي اه اه يعني استمر قبلين من الزمان طرد المسلمين من أندلس فشل في أن يحقق نصرا مباشرا فلجأ إلى الفتنة بين ابناء المسلمين شبك المسلمين في بعض صلت التطار المسلمين لكن أيه إسلام هذا إسلام التتار أيه إسلام الذي يسمح للمسلم أن يقتل أخاه المسلم مش لسه أخاه المسلم أو يستحل دم أي إنسان أنا سيقول لي إذن كان التدين كان تأدين ظاهري وغم أن التتار هؤلاء سبحان الله حكمة ربانية هم الذين نشروا الإسلام في ربوع روسيا وكانت نسك دوقية إسلامية يحكمها التتار لغاية نهاية القرن الثامن التاسع الهجري 897 تقريبا قبل إيفان الثالث ما يأتي يعني إذن سبحان الله كان لهم يعني أولى كله للإنسان ربنا يزن الحسنات ويزن السيئات كان هذا خطأهم وده أخر مسيرة التحرير وفتح القسطنطينية وفتح شبه هزيرة بلقان وأخر الوحدة كانت نحنى درس مستفاد عيب يا أبناء المسلمين تختلفوا عيب تتقاتلوا عيب تتحطوا وده رسالة لإخواننا على أرض فلسطين الذين استقون بالخارج على إخوانهم بالداخل عيب اتعلمنا كده وإحنا صغيرين العيب إن نستقو بالأجنبي على إخواننا أنت بأمه واحدة وحدة الصف فريضة على ما تستقونا بال... ب... ب... ب... ب... بعداء الأمة على أمتكم وإخوانكم ماذا ستقولون لها الموت يأتي بغتها ماذا تقولون حينما ترجعون إلى الله إذا وحدة الأمة فريضة لا يحل لامه المسلم المسلم على المسلم حر رسوله صلى الله عليه وسلم كده قال كده او رب العالمين قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تتف... تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تحسدوا لا تناجشوا لا تدابروا لا تبغضوا وكونوا عباد الله اخوانه المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يخونه بحسب بريء من الشر ان يحقر اخو المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله عيب ما يصح صح ان الناس يعني في الارض المحتلة يكونون عولا لأعداهم ضد اخوانهم وتستجلب النساء ويقبض على الشباب الطاهر الحر عيب عيب تعلمناها وإحنا صغار دلوقتي في الحلقة الثامنة من العمر هذا شيء لم نشاهده عبر التاريخ هذا شيء لم نعلم ما أحواجنا إلى وحدة الأمة وحدتنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم أعطانا نصيحة سأختم لها يقول صلى الله عليه وسلم حينما قال صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا قالوا أكاين ذلك رسول الله قال والذي نفس محمد بيده وأشد من ذلك سيقود كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قال وكان ذلك يا رسول الله قال الذي نفس محمد من بيده وأشد من ذلك سيكون كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف حلف الله بي حلفت لأقيضن له فتنا تجعل الحليم حيرانه قال ومن المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله وسنتي وللحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته